فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ هذه قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صرت وَإِنَّ اللَّهَ رَاعٌ لِّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ نَوْلٌ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِنَّ طَلْقَكُنَّ أَهِيْ يُبْدِلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مسلمات مؤمنات قانات ثائبات عابدات سائحات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم نار نار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 واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا ظهر امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فخانتهما فلم يغنى عنهما من الله شيئا وقيل دخلان ما رم عداخلين فَبَرَّدَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَأَةً فِرْعَونَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ نَلِيهِ عَدَكَ دَيْتَانِ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَونَ وعمله ونجني مِنَ الْقَوْمِ الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين